يروى من الطرف أن رجلا اتى هارون الرشيد أو غيره من خلفاء بني عباس فقال يا أمير المؤمنين إني واعظك ومشدد عليك في الموعظه فلا تجد في نفسك علي قال سبحان الله قال الله لموسى وأخيه فقول له قولا لينا في فرعون فأنا لست أشد من فرعون وأنت يا أخي لست أصلح من موسى